الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمد عبده ورسوله الصادق الأمين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه من رد عن أغضي أخيه الله عن وجه النار يوم قيامه فأملا بهذا الحديث فأقول جوابا عن من سأله عن دور الشيخاني بن بريك صدده الله في جهاد الحولة الرافضة في كتاب، فكلنا يعلم في أرض اليمن وخاصة في أرض عدن ممن يتابع أخبار الجهاد السابق في كتاب دور الشيخاني بن بريك صدده الله في هذا الجهاد، فهو ممن ذهب إلى كتاب ثلاث مرات، وكان يشارك الإخوة في الحراسات الليلية في الصفوف الأولى في وجه العدو، وكان يساعد الإخوة في حفر الخنادق وإنشاد الزوامل حماسية، وفي وعظ الإخوة وتدريسهم ووجيههم وغزل المعنويات العالية في نفوسهم. وكان ينفق ما الله من مال في هذا الباب فهو فهو جاهد سدده الله بنفسه وماله ولسانه وكل منصف تابع هذه الأخبار يعلم هذا واما قول المرجفين انه لما جاء اليمن وحرض الشباب وجعل يصرخ في الجهاد بعد أن استولى الحوفة على المحافظات الشمالية منها حافظة امران وصنعاء وأنه هرب بعد ذلك هذا الكلام كذب لا شك ولا ريب فيه فإن أبا علي هاني بن بريك سدده الله إنما كان يحرض في هذا الوقت بعد أن استولت الحوفة الرافعة على المحافظات الشمالية امران وصنعاء وكان يغرز في نفوس أهل الإسلام التصدي لهذا العدوان ويبين خطر الحوثيين ما إذا استولوا على أرض اليمن فكان يحذرهم من تلك فتاوى المخذلة والمخدرة التي تصدر من أمثال محمد الإمام والبرعي وعبد الرحمن بن مرعي لصد المسلمين عن التصدي للحوثة ودفاع عن دينهم وبلدهم. فالكل يعلم ما قام به هؤلاء المشايخ من تخذيل وتخدير المسلمين وترك جهاد الحوثيين وترك التصدي لهم وقطع تمددهم. فأقولها بكل صراحة أن من أعظم الأسباب التي كانت سببا لتمدد الحوثيين هي تلك الفتاوى الباطلة العاطلة التي صدرت من محمد الامام والبرعي وعبد الرحمن بن مرعي فكان لها أثر كبير في نفوس الناس بحيث دخل الحوثة وقد مهد لدخولهم وجعل أهل الإسلام في تلك المناطق أيديهم فوق صدورهم لأن هذه فتنه بحسب ما سمعوا من فتاوى أولئك المشايخ. فدخل الحوهة بلدانهم ولم يطلقوا في وجوههم طلقة رصاص واحدة. وهم اليوم وقد أرسل إلينا الإمام من يأمرنا بترك القتال وترك التصدي للحوثة كما هو معلوم أرسل أبو مالك الرياشي بهذا الأمر وأن هذه فتنه وأن لا نزك بالمسلمين في المحرقة. فارددنا هذا عليه وقلنا له إن كان هو تخلى عن قتال الحوثة فنحن لن نترك هذا الأمر وقام الشيخاني حفظ الله بتحريض الناس بالخطب والمحاضرات والتصدي والتوحية الناس ما إذا حكم الحوثة سيغلبون هذه المحافظات القنوبية التي لا تعرف التشريع مدى حياتها إلى أرض فاسدة مفسدة بسبب الرفض الذي سيبثونه في أوساطهم والحمد لله استجاب الناس ونحن الآن نرى أثر هذا التهريض وأثر هذه المحاضرات وأثر هذه الخطب وكذلك الأخوة المشايخ في هذه المحافظة يسركون هذا الأمر عملا بتعاليم دينهم وعملا بفتاوى مشايخهم الشيخ ربيع والشيخ ربيع وامثالهم وحفاظا على دينهم وبلدهم وما قول هذا الرجل بأنه هرب فهذا كذب واضح وأنه لم يذهب للقتال في المناطق الشمالية لأن الكل يعلم أنه لم تكن ثم جبهات يذهب إليها الناس للتصدع الحوثة الناس خذلت وخذلت بسبب فتاوى الإمام والبرعي وعبد الرحمن بن المرعي فلم يقاتلوا فكيف يطرر من هاني وإخواني أن يصعدوا إلى المناطق الشمالية ويقاتلوا الحوثة لا يقول هذا عاقل لا يقول هذا عاقل وأما الآن فالحمد لله الكل في المناطق القنوبية هبى لقتال الحوثة والتعبئة معلنة والكل يتهيأ لقتالهم وقد رابطوا كثير من الأخوة في صدور المحافظات الجنوبية وشاركوا إخوانهم في محافظة البيضاء في صد العدوان كما معلوم في جبهة يافع يا والحمد لله العدن يتهيئون وأهل الحج يتهيئون وأهل أبين يتهيئون لصد عدوان هؤلاء الحوثى نسأل الله عز وجل ألا يرفع الحوثى راية ولا يحقق لهم غاية وأسأله أن ينصر, أن ينصر أهل التوحيد والسنة. وأن يعلو كلمتهم وأسأله جل وعلا أن ينتقم ممن خذل الناس وخذرهم عن قتال الحوثة إنه ولي ذلك والقادر عليه أم لا أو قاله أبو عبد الله ناصر ابن أحمد ابن علي العدني والحمد لله رب العالمين